بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقالعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عادٌ فأهلقو بريحٍ صرصرٍ عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام من حسوم فترى القوم فيها صرعة فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟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 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية فأم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 ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم